قال رحمه الله وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري حديث عامر ابن ربيعه اخرجه الترمذي في باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم مائتين سبعه وخمسين قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا اشعث ابن سعد استمان عن عاصم بن عبيد الله عن عن عبيد الله او عن عبد الله بن عامر ابن ربيعه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكر الحديث وقال رحمه الله هذا حديث ليس اسناده بذلك لا نعرفه الا من حديث اشعث السمان اشعث بن سعد لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أو أشعث بن سعد أبو الربيع يضعف في الحديث يضعف في الحديث قال قد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم ثم استبان له ما بعد ما صلى ما بعد ما صلى انه صلى الى غير قبلته ان صلاته جائزه وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك واحمد اسحاق انتهى كلام الترمذي والحديث خرجه ابن ماجه في باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم الحديث خرجه ابن ماجه في باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم قال حدثنا إحي بن حكيم حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث ابن سعد أبو الربيع السمان به قال محقق بن ماجه اسناده ضعيف جدا أشعث ابن سعيد أو ابن سعد السمان متروك وعاصم ابن عبيد الله ضعيف وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي إمام سليمان بن داود الطيالسي حاصل سند من ماجه فيه ضعيفان أشعف بن سعد أبو الربيع السمان متروك حكم عليه بعضهم بالتر وعاصم ابن عبيد الله ضعيف وأما أبو داود فهو سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند إمام اللائمة والحديث بمسند الطيالسي برغم 1145 ومن طريقه ذا رغطني وقرن أبو داود باشعث سمان عمر ابن قيس وهو المكي هذا في السند الطيالسي وقرن أبو داود أي الطيالسي باشعث سمان عمر ابن قيس وهو المكي المعروف بسندل المعروف بسندل وهو متروخ أيضا ولكنه تحرف في المطبوع من مسند الطيالسي إلى عمر ابن قيس ولكنه تحرف في المطبوع من مسند الطيالسي إلى عمر ابن قيس ولم ينتبه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في الإرواء ولم ينتبه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فصححه كما في الارواح فظن أنه هذا الرجل هذا الرجل ما هو ولم ينتبه الشيخ ناصر رحمه الله الباني في إرواء الغنيل إلى هذا التحريف فظنه عمر بن قيس الملائي الثقة وهو عمر بن قيس وليس عمر وليس عمرا ولم ينتبه الشيخ ناصر الباني رحمه الله في الإرواء الغنيل الأول ثلاثة وعشرين وثلاثمائة إلى هذا التحريف فظنه عمر ابن قيس الملائي الثقة فصحح الحديث الشيخ ناصر رحمه الله ظنا منه أنه عمر وهو ليس بعمر وإنما عمر بن قيس المكي المعروف بسندله متروب وهو متروب الحديث ما يصحح بهذا السند وليقى يقال صحيح لذاته لأنه من طريق قد جاء مقرونا هذا الضعيف وهو أبو الربيع بعمر بن قيس الملائي يقال له أمه عمر وإنما عمر بن قيس عمر بن قيس المكي المعروف بسند المتروك ما يغني شيء هذا الاختران لأن الذي اختران هو من تعرفه عمر بن قيس وهو متروك وله شاهد من حديث جابر عند الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن ماجه والطبراني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه صل وسلم في مسيره او في مسيره او سريه فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة فجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم امكنتنا فلما اصبحنا نظرناه فاذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فامرنا باعادته وقال قد اجزاتكم صلاتكم قد اجزاتكم صلاتكم والحديث له ثلاث طرق كلها ضعيفة وقال ابن كثير بعد ان ذكر احاديث من هذا الباب قالوا هذه وهذه فيها ضعف وان علله يشد بعضها بعضا و لعله يشد بعضها بعضا والحديثان الحديثان حسنهما العلام الالباني كما سمعت في الارواح حديث جابر وحديث الباب الباب حسنهما العلام الالباني رحمه الله تعالى عليه فليس ببعيد انه يشد بعضهم بعض اكثر من قليل ومن ذلك حديث معاد كما سيئت الاشاره اليه أنهم صلوا لغير قبله فذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا مع رسل الله والحديث أيضا فيه ضعف فيه رجل وثقه بن حبان وهو ضعيف فمثل هذه الطرق فليس ببعيد ما قال ابن كثير وهذه الأسانية فيها ضعف ولعله يشند بعضها بعضا فليس ببعيد أن يكون هذا الحكم ثابت الذي سيأتي الكلام عليه من صلى لغير القبلة لعذر من الأعذار ثم استبان له أنه صلى لغير القبلة فهل صلاة صحيحة أم ليست صحيحة وقد تقدم معكم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فهذه المسألة سيئة الكلام عليها مسألة من صلى لغير القبلة وقبل ذلك نجعل المسائل بينها وهي شرطي استقبال القبلة وما يذكرها وأما تخرج حديث بهريرا أن حديث أخرجه الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبلة حديث بهريرا عند الترمذي وأما حديث بهريرا أخرجه الترمذي في باب ما جاء بين المشرق والمغرب قبلة في باب ما جاء بين المشرق والمغرب قبلة قال حدثنا محمد ابن أبي معشر قال حدثنا محمد ابن أبي معشر قال حدثنا أبي أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي عن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه به. قال قال رسول الله. وقال وحدثنا إحيى بن موسى عن محمد بن أبي معشر مثله. رواه من غير واسطة وبواسطة عن محمد. روه عن محمد بن معشر وروه بواسط احياء بن موسى وقال رحمه الله الترمذي حديث ابي هريره قد روى عنه من غير هذا الوجه حديث ابي هريره قد روى عنه من غير هذا الوجه وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبلي حفظه واسمه نجيح مولى بن هاشم قال محمد من هو محمد هذا قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس من محمد هذا من محمد قال محمد الذي يروي عنه الترمذي. محمد من الدولي آه صام خالي الله يديكم قال محمد بالسمعين يعني خالي شيخ الله يقول عنه كلام في الأحاديث وكلام في الرواه قال محمد لا أروي عنه شيئا أي عن نجيح عن بمعشر معشر والناس لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس وقال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح وهذا معنى قول الحافظ وقواه البخاري أي من غير هذه الطريقة طريقة معشر قواه من غير طنيس ابي معشر قال رواه التلمذي وقواه البخاري والطريق التي قواه البخاري هي طنيس عبد الله بن جعفر قال هو حديث عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المغوري عن ابي هريره اقوى من حديث ابي معشر واصح ولا شك في ذلك ثم ذكر السند رحمه الله الى عبد الله بن جعفر قال حدثنا الحسن النابي بكر قال حدثنا المعلم المنصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي به عن عثمان الى اخره وهذا السند صحيح هذا السند لا ينزل عن الحسن الذي قواه البخاري فالبخاري هذا الطريق طريق عبد الله بن جعفر وليس الطريق بنجيه ان ما يروي عنه شيئا ولا يعتد به وانما قوى طريق عبد الله بن جعفر بنفس الحديث الحديث له طريقان طريق عبد الله بن جعفر وهي اقوى من طريق بن نجيح طريق بن نجيح ضعيف وقد روى عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبل الازهن كن مثل ما وقد روى عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله منهم عمر وعن بن ابي طالب وابن عباس هذه كلها موقوف عليهم وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة قال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة هذا أهل المدينة كما تعلمون ومن كان على جهتهم وعلى سمتهم هذا بالنسبة لحديث بهريرة فهو ثابت بلا شك لكن طريقه بمعشر ضعيفة وأما الطريق الأخرى فهي طريق حسنة ثابتة ويشهد لها هذه الأثار ثابتة عن السلف أنهم يقولون ما بين المشرق والمغرب قبلة جاء عن عمر عند عبد الرزاق جاء عن ابن ابي طالب أو عند ابن أبي شيبة وجاء عن ابن ابي طالب بن عباس ايضا بن عمر كلهم ينحوا هذا أن ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا حقم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره من الطريق الذي قواه البخاري والحديث رأوه ابن ماجة في باب القبلة قال حدثنا محمد بن يحيي النسابولي قال حدثنا عاصم بن عاني قال حدثنا أبو معشر به فالطريق ابن ماجة تنتهي إلى أبي معشر وهي طريق ضعيفة كطريق الترمزين الأولى الطريق الترمذي الاولى فطريق ابن ماجه تنتهي الى ابي معشر من غير طريق ولده وولده متابع هنا قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابو معشر به اي بالسند الذي يتقدم عند الترمذي. فاذا ولد ابي معشر فالتوبع بعاصم بن علي لكن الطريق انتهت الى ابي معشر وابو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف البخاري و ما عنه شيئا والنسرون عنه فالحصن حديث حسن من طريق سعيد المضبري عن ابي هريره وهي الطريق التي قواها البخاري رحمه الله والحديث صححه العلامه الالباني في الارواح مرادا الذي عليه صححه العلامه الالباني في الارواح 292 و طيب اما بالنسبه للنساء التي تضمنها او تضمنتها هذه الاحاديث فالمساله الاولى حكم استقبال ان قبله في الصلاه حكم لان نحن الان في الشرط الرابع مما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أي الحاف بن حجر أخذنا الشرط الأول وهو شرط طهارة الوقت تقدم معنى الوقت وهو شرط من الشروط ثم أخذنا استقبال القبلة قصيد طهارة طهارة البدن طهارة المكان وطهارة أيضا كذلك الثوب انه شرط وأخذنا أيضا ستر العورة وهو شرط وهذا الشرط الرابع هو استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لأن نحن في شرط الصلاة فالمثم الاولى ما يتعلق بهذا الشرط حكم استقبال القبلة في الصلاة نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على بطلان صلاة من تعمد ترك استقبال القبلة مع القدرة يعني معناه أنه شرط استقبال القبلة فنقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على بطلان صلاه من تعمد ترك استقبال القبلة مع القدرة منهم ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنوي ومما يدل على ذلك قوله تعالى فوّن وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فّنوا وجوهكم شطرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اثار الدلائل التي تدل على ذلك أنه اذا قام الى الصلاه استقبل الكعبه في الفرض والنفل وفي حديث الموسيق صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الولوء ثم استقبل القبلة فكبر وهو بخاري ومسلم عن ابي هريرة قال شيخ الإسلام رحمه الله استقبال القبلة أي البيت الحرام شرط لجواز الصلاة وصحتها وهذا مما أجمعت عليه الأمة قال شيخ الإسلام رحمه الله استقبال الغبلاء البيت الحرام شرط لجواز الصلاة صحتها وهذا مما أجمعت عليه الأمة والأصل فيه قوله تعالى فولي وجهك الايه انتهى من شرح العمدة من شيخ الإسلام انتهى من شرح العمدة من شيخ الإسلام الشاهد و هذا الذي أشرنا إليدي أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة وفي جواز الصلاة فمن صلى لغير القبلة مع القدرة على القبلة وعلى استقبال القبلة وفي الفرض فإن صلاته باطله طيب مسألة هل, هل يستقبل أو هل يستقبل عيد الكعبة أم جهتها استقبال القبلة كما سمعتم شرط في صحة الصلاة هل يستقبل عين الكعبة هذه الكعبة يستقبل عينها وذاتها ام يكفي جهة التي ستجهنيها الكعبة هل يستقبل عين الكعبة ام جهتها ان كان المصني يشاهد الكعبة فيجب ان يستقبل عينها ان كان المصني يشاهد الكعبة فيجب ان يستقبل عينها الذين يذهبون هناك يحجون يعتمرون والذين هم أهل البلاد Sith يصلون في البيت الحرام ويرون الكعبة أمامهم فيجب عليهم أن نستقبل العين ما يكفي يستقبل الجهة مثل ما نحن الذين نحن بعيد منها نستقبل الجهة الله على من صدر العين أو قليلا من العين أنهم الناس نستقبل الجهة هذا اللازم علينا وهذا الذي يجب علينا أننا نستقبل الجهة أما العين هذا لا يطاع ولا طاع أننا نقول قد استقبلنا عين الكعبه ما هذا بعيد؟ من راها نحن هي بعيد منا، لكن اللازم علينا وهذا. لكن هذا الحكم كما سمعت إن كان شاهد يشاهد فيجب يجب استقبال عينها. قال ابن عبد البر في السكار، وأجمع على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها، وأجمع على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها. وانه ان ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاه له ونقله ايضا ابن قدامه رحمه الله وانا اجمعوه على انه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها وانه من ترك وانه ان ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاه له ونقله ايضا ابن قدامه وإن كان لا يشاهدو فيجب عليه استقبال جهتها وإن كان لا يشاهدو فيجب عليه استقبال جهةها لقوله تعالى لا يكن الله نفسا إلا وسعها وهذا هو الوسع والمقدور وهذا هو الوسع المقدور ولحديث بهريرا ما بين المشرق والمغرب قبلة ولحديث بهريرا ما بين المشرق والمغرب قبلة ولا يضر الانحراف اليسير عن القبلة ولا يضر الانحراف اليسير عن القبلة بصحة الصلاة لأن جهته التي صلى إليها هي القبلة ولأنه فرضه إذا كان بعيدا ولانه فرضه في فرض المصني اذا كان بعيدا او لان فرض المصني اذا كان بعيدا ان يتوجه الى جهتها ولان فرض المصني إذا كان بعيدا ان يتوجه الى لا ان يصيب عينها على اليقين لا ان يصيب عينها على اليقين لان ذلك مستحيل او متعذر او متعذر لأن ذلك مستحيل أو متعدد كلام صار. فعلى هل حصل الحراب يسير الحراب يسير ما يضر وإذا كان الحراب فاحش عن القبلة في صلاته هكذا. يقول لنا قد استقبلت ما بين المشرق والمغرب قبلة أنت استقبلت القبلة هنا في هذه الحالة لكن استقبلت قبلة وحصل لك الحراب يسير فلا يضر فعلى هذا الذين عندهم في مساء شيء من حراف اليسير ما يضرهم انحراف درجات يسيرة في القبلة لأننا نحن ما عندنا يقين الذين نحن على أساس أننا نصلي للجهة أننا نصيب العين هذا لا يطاع وهذا مستحيل أو متعذر أن نقول قد أصبنا العين ونحن بعيد لكن علينا أن نستقبل الجهة هذا فرضنا هذا فرضنا وليس فرضنا أن نصيب العين على اليقين هذا لا يتأتى لنا لا يتأتنان ومن قال غير هذا فقد تكلف من قال له غير هذا فقد تكلف يصعب وأيضا كذلك كلف الناس ما لا يطيقون انه قد جاء بعض الأئمة أنه يجب قاله إن كان بعيدا له قول مع الجمهور أنه يستقبل العين أنه يستقبل العين هذا لا يطاق حتى بالآلات الحديثة هذه الآن القوغل وغير القوقل نوجد وجد بعد القوقل شيء أنك على طول قد أصلت العين حتى وضعوا القوقل على مسجد رسول الله وقالوا فيه انحراف هم ها مجانين هؤلاء مسجد رسول الله في انحراف الذي يبنى بالوحي في انحراف يصير قالوا درجات يسيره ممكن في التوسعات او في شيء اما في الاصل البتة ما في انحراف الاصل الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انحراف فيه يقينا ادع عن وحي والاتجاه عن انظر الحلقه هذا عن وحي ان الرسول صلى الله عليه وجهه ربه انه يبني المسجد على هذه الجهاد وهو يبني على وحي حتى مسجد رسولنا ما سلم شككوا الناس المساجد شكك الناس المساجد فإن كان الانحراف فاعشا فعليهم أن ينتبهوا لصلاتهم ويعتنوا بمسجدهم ولو أدى ذلك إلى بناء مرة أخرى أو إلى وضع بعض الإشارات التي تشير إلى القبلة الصواة تشير الى القبلة أما إذا كان شيء يسير فلا داعي التكلف لا داعي للتكلف الشيء يسير رب يعرف الناس يقال هذا الشيء يسير درجتين ثلاث أربع خمس ست سبع هذا الشيء يسير أما يخرج المسجد تماما عن طور القبلة ونقول لا ما بين المشرق والمغرب قبلة يخيه ما هو بين المشرق والمغرب هو وقد انحرف تماما عن القبلة انحرف عن القبلة تماما ولا يقال هنا هذا حديث ابي هريره يدل على أن الانحراف اليسير لا يضر ما بين المشرق والمغرب قبلة يستدل بحديث أبي هريرة على هذا الأمر أن الانحراف اليسير لا يضر بالصلاة لأن الذي هو بعيد فرضه أنه يستقبل الجهة هذا فرضه لأن استقبال وإصابة العين متعدل بالنسبة له ومستحيل بالنسبة له ففرضه أن يستقبل الجهة فهذا ثاني مسألتان أخذناهما اليوم المسألة الأولى مساله إيش يا ولد نعم حكم استقبال القبلة فما حكم استقبال القبلة نعم شرط لمن كان مستطيعا ولم يستقبل القبلة صلاته باطلة حسن فاستقبال الكعبه شرط في صحة الصلاة كما نغل ذلك غير واحد منهم شيخ الإسلام والمساله الثانية هل يستقبل العين أم يستقبل الجهه إن كان يراها فيجب عليه يستقبل عين الكعبة حسنًا وإن كان لا يراه فه الجهة يستقبل جهة تكفي أنه يتجه إلى جهة القبلة وهذا كافٍ حاتم سنتان وإن شاء الله بقي مسيرة كثيرة تتعلق بهذه الأحاديث وما بعدها أيضًا إلىهم سبحانك الله إنك لا إله إلا أنت استغفرك ولي <تصفيق>